جزاكم الله خيرا، وبارك الله فيكم، فهمكم الله الصواب، وفقكم للحق. نفعاً الله المستمعين، وفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل كيف يكون الاحتساب في موت الولد وفي كل شيء؟ الاحتساب يكون من جهة نظر المصاب إلى أن ما أصابه لم يكن ليخطئ. وأن الأمور بقضاء الله وقدره وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فإذا فقد مصابا وفقد محبوبا وعزيزا وغاليا يعتقد في قرارة نفسه أن هذا المصاب أمر كتبه الله وقدره وأن المطلوب من المسلم في مثل هذا المقام أن يصبر على ما أصابه وأن يصبر على ما أصابه وأن يرضى بما قدره الله سبحانه وتعالى وقضاه ويطلب أجر ذلك عند الله سبحانه وتعالى والله قال وبشر الصابرين ولم يذكر بماذا لا يشمل بشارتهم بكل خير وفضيلة وربح وغنيمة في الدنيا والآخرة فالاحتساب احتساب الأجر أما كيف يحقق المصاب الاحتساب فهو بالتذكر يعني تذكر هذه المعاني العظيمة واستحضارها واستحضار الايمان بالقضاء والقدر وان ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك فإذا استحضر هذه المعاني وقرت في قلبه تحقق له معنى الاحتساب ولهذا أمرنا أن نقول عند المصاب انا لله وإنا إليه راجعون وإذا قال المسلم وقد فقه معناها وعرف مدلولها تحقق له معنى احتساب ما أصابه عند الله سبحانه وتعالى نعم يقول هل المقصود بسبب رحمة الله للطفلين أي الله رحم الوالدين رحمة بالطفل الطفلين اللذين ماتا الأمر اعم من هذا كما ذكرت لكم في الرواية التي في الترمذي قال أدخل أدخلهما الله الجنة أدخلهم الله الجنة الحديث اعم من ذلك. بل الرحمة تشمل الأبوين والأطفال والرواية التي في الترمذي وأشرت إليها قال أدخلوا الجنة أنتم وأبواكم بفضل رحمة الله فالرحمة للأبوين ولأطفالهم وكلهم يدخلون الجنة برحمة الله عز وجل نعم. يقول هل من عفى عن قاتل ابنه يدخل في حديث ما من رجل اعتق مسلما الحديث هو الـ الـ القاتل أو ولي المقتول ملك رقبة قاتل ابنه وأصبح بيده أن ان يقتل أو يعفو فاذا فإذا عفا له أجر إبقى هذه الرقبة وله حظ من عموم هذه الأدلة وم... وايضا عموم قوله ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا نعم يقول سوف أحرم من أبيار علي وأعمل عمرة هل إذا عملت عمرة أخرى أحرم مرة أخرى من مسجد التنعيم الأصل في ال... الاعتمار أن يدخل المسلم مكة ملبيا معتمرا لا يخرج منها ليعتمر إذا كان عنده فضل وقت يبقى في مكة يطوف ويعبد الله ويتلو كتابه ولم يعهد عن السلف هذا الخروج إلى التنعيم وتكرار العمر في السفرة الواحدة هذا لم يعهد عن السلف وفيما وفي جاء عن عائشة رضي الله عنها كان لأمر أو لظرف طرأ عليها فأذن لها عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام أن تخرج إلى التنعيم وأن تحرم وتاتي بعمرة وذهب معها أخوها عبد الرحمن إلى التنعيم وإلى مكة ولم يعتمر ولم يعتمر فالأصل إذا كان من ذهب إلى مكة بقي معه وقت يبقى في مكة يطوف ويقرأ القرآن ويعبد الله عز وجل ويسبح ويهلل وإذا تهيأ له سفر آخر ورحلة جديدة إلى مكة يعتمر عمرة أخرى في الحديث الذي مر أن مرأة أتت بصبي فقالت الله له فقد دفنت ثلاثة يقول هل فيه دليل أن المرأة يجوز لها أن تدفن أولادها ليس المراد بقولها دفنت أنها باشرة لا يلزم من ذلك أنها باشرة دفنهم بنفسها وإنما دفنت ثلاثة أي دفن لي ثلاثة من الولد ماتوا ودفنوا ولا يلزم من ذلك أن تكون هي التي باشرت الدفن والمرأة ليس لها زيارة القبور وليس لها الذهاب للقبور وليس لها تشيع الجنازة وليس لها المشاركة في الدفن إلا إذا كانت في قرياها وفي مكان ولا يوجد عندها أحد ومات ولدها ففي مثل هذه الحالة لها أن, أن تقوم بدفنه أما قول هذه المرأة دفنت ثلاثة من الولد لا يلزم منه أن تكون هي التي باشرت الدفن نعم يقول هل يدخل في عموم هذه الأحاديث من الثواب من مات له إخوة وليس له ولد جاء في بعض الروايات لكن لا يحضرني الان صحة ذلك ذكر ايضا الإخوة واوردها ابن ناصر الدين الدمشقي في كتابها برد الاكباد بفقد الاولاد جاء في بعض الروايات او قدم بعض الإخوة وعلى كل حال المسلم جور على احتسابه في مصابه سواء بفقد والده او ولده او اخيه ما من مسلم يصاب بمصيبه فيحتسبها عند الله عز وجل الا اعطاه الله عز وجل ثواب الصابرين وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير ان اصابته سرا شكر فكان خيرا له وإن اصابته ضر أو صبر فكان خيرا له وذلك لا يكون إلا للمؤمن فالمؤمن إذا احتسب بفقد الولد أو, أو بفقد الأخ أو بفقد القريب أو بفقد المال أو بفقد أي أمر محبوب لديه أو بفقد شيء من بدنه سمعه بصره يده جزء منه وصبر واحتسب كل ذلك مجال للصبر والله عز وجل قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأمال والانفس والثمرات وبشر الصابرين فمجال الصبر لا يختص بهذا بل يتناول فقد المال وفقد الثمار وفقد الأولاد وفقد الإخوان وفقد شيء من الصحة واعتلالها كل هذا ينبغي على المسلم أن يحتسب اجره عند الله عز وجل قل هل من كان من طبعه الغضب وأهل بلاده معروفون بهذا هل له هذه في هذا الأمر رخصة يقول عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم ومن الخطأ أن يقيد الإنسان نفسه بمثل هذا الأمر ويقول هذا طبعنا أو هذا شأن أهل بلدنا قد قال عليه الصلاة والسلام من يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى فلا ينبغي الإنسان أن يكون بهذه الصفة ويرى أنه هذا أمر وصف لازم لا ينفك عنه بل يسأل الله عز وجل أن يعيده من شر الغضب وأن يرزقه الحلم والأنات والصبر ويلح على الله سبحانه وتعالى بالسؤال ولا سيما بالدعوة العظيمة أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا ويطبق السنة الصحيحة إذا غضب يسكت وإذا غضب يجلس ولا يته الشيطان ونفسه الأمارة بالسوء السوة من مما كان بل يصبر ويعود نفسه وإذا كان بهذه الصفة يعينه الله سبحانه وتعالى ويكون بإذن الله من أحلم الناس وأصبرهم نعم هذا يذكر الاخ أنه عمل بحثا في حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف وتبين له أن المراد اختلاف الحركات فهي لا تزيد عن سبعة أحرف مشكلة هذه مسألة تحتاج إلى نظره ومراجعه ووقوف على كلام أهل العلم وعلى ماذا أيضا بنى هذه النتيجة التي توصل إليها نعم قوله صلى الله عليه وسلم يا نساء المؤمنات لما لم يقل يا نساء المؤمنين هذا أيضا لأهل العلم بحث فيه لغوي وأنه يسوغ أن يقال يا نساء المؤمنات كما أنه يسوغ أن يقال يا نساء المؤمنين لكن على معنى نوع من الاضافه او لا استحضر بالدقه ما قاله اهل العلم في هذا لكنه من الأمور التي تسوغ فيها الإضافة هنا نعم هناك من يعزي الميت او اهل الميت بقوله عظم الله أجركم هل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم المشروع تسليه المصاب وباب تسليه المصاب بكل ما يمكن أن يسلو به من المعاني الصحيحة والكلمات القويمة فإذا دعا له بعظم الأجر وذكر له أيضا بعض الأحاديث الواردة في هذا الباب فهذا لا بأس به لأن المقصود تسليته